باب الخيار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنه مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدار وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقى من مكانهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا باعتفق لا خلابه متفق عليه